ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالون منها البطون فشاربون عليه من الحميم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 نَحْنُ قَّررننا بَيكُم الْ المَوْوتَ وَماَا نَحْنُ بِمَسُوقين عَلَ أَّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُم وَنُشِئكُم فِي مَا لا تَعلمون وَلَ قدَدْعَِتُم النشْئتَأُولَا فَلَلَا تَذكَّرُون أفرأيتموا ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتموا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ آأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ أَن شَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمَنْشُؤُونَ أَمْ نَحْنُ المنشؤون؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ